سَانُوا مَغْرَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَّ في فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِن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 لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله